النبي ولا تجهو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك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 أنهم صلوا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بدهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم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 فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعبل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آموا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا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 ان تبدوا إن بعض ان تبدوا ولا تبدوا ولا تبدوا بعضكم تبدوا ان أحدكم ان يأكل لحم أخيه ان تبدوا واتقوا الله إن الله تواب تبدوا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 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلتقم من أعمالكم شيئا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 أَنَّا عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ فَاضِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ